فَذِكْرُ مَرْحَمَةٍ مِنْ اللهِ لِانْتَلَهُمْ فَذِكْرُ رَحْمَةٍ مِنْ اللهِ لَنَأْتِ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظًا قَلْبِ لَمْ فَضٌّ مِنْ حَوْلِكَ افْوهُم وَسدَغْفِ اللَهُم وَشوِهُم في الأأَمْ دافوم بالِلَهُ وَشوِهُم في الأمْ الله إن الله يحب المتوكلين